وَأَن جَلم مِنَ السَّمَائِمَا أَمْ بِقَادَرٍ فَأَسْكَن آَاهُ فيِي الأْرض وَأَنزَلم مَِ السَّمائِهَا أَمْ بِقَادَرٍ فِي الأرض وَإَِّ عَ ذَهابِ بِهِه لَقَادِرُونَ وَإِنَّ عَلَى بَهِاذٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَةٌ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِن نخيل وَحناد لَُ فيه فَوكِك لَم فيِيهَا فَوكِه ككثيرَةٌ وَمِنهَا تَأقُلون لَم فيه فَوكِه كثيرةُ ومن طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة تقرد من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة وَإِنَّ لََبُ في أَعَامِ عض نُسككُمْ مَّا فِي بُطُونهَا وَلَكُ فيِيهَا مَنَافِع نُسككُم مَّا فِي بُطُونهَا وَلَكُ فيِيهَا وَلَكُم فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُم فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَشْرَبُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ وَعَلَيْهَا وعلى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُحَمَّدًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ أَفَلَا تَقْ أخلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فترب صوبه حتاحين ربطوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا فَأَلْحَيْنَا إِلَيْهِ أَن نَّعِيفُ وَكَدَّى عَنُّنَا وَوَحْدِنَا فَإِذَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَتْلُقُ فِيهَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ فَسُلِكُوا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ فَتُسْلِكُوهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ قَوْلٌ ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون انهم مغرقون